فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن بسم الله الرحمن الرحيم كافها وذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي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 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جِعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَقَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ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 وَدَرَّاً بِوَالِدَيْنِ وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً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 وَلِلَ جَلَهُ وَآيَتَ لَّاسِ وَرَحْمَةََّا وَنكَانَ أَمْرَمَّ قَضِيياَا فَحَمَلَتُ فَ تَبَذَت بِهِ مَكَانًَا قَصِييا فَأَجَ أَهمَخَاضُ إِلَى جِددَي النخُلَ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 إليك بجذع النخلة تساقق عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال انني عبد الله قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني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 يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي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 وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا إِقَاءً هَٰؤُلُاءِ نَبِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ اسْمَ عِيسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبياً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 نبيين من درية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن درية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرَّحْمَٰنِ عِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا سُمَّنَ النَّجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفْيَاهُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خير مقامه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 مَا لَهُ وَلَدٌ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَلَنُثْبِتَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا